وَأَصْحَابُ الْمَشَامِتِ مَا أَصْحَابُ الْمَشَامِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتٍ عِيمٍّ ثُلَثٌ مِنَ الْوَالِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْأَخِيرِينَ عَلَى صُرِّ مَوْضُونَ مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريخ وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكية مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال النؤلؤ المكنون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 وثاكية كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين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 وآباءنا لولون قل إن لولين ولاخرين لما جموعون إلى ميقاط يوم معلوم ثم إنكم أيوا ضالون المكذبون لاأكلون من شجر لاأكلون من شجر من زقوم تمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شربه им هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرائكم ما تمنون آرا تخلقونه أم نحن القالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة لولا لا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرعتم الماء الذي تشربون أنتم أن من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرايتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون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 أَسَبِهَا ذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدِهِنَّ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَن كُم تُكَذِّبُونَ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَن تُمْ عِنْ إِذِين تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِن لَا تُبَصِّرُونَ فَلَوْلا إِن كُمْ غَيْر مَدِينِينَ